أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيتُ نَفَعَ رِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَأَ بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ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 للأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين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 إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة الله لا إله إلا هو يجمعن. أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا